فقد <تصفيق> سمع الله قول قيل ان قولكم على الحريرق ذلك بما قد تمست ايديكم وأن الله ليس بظلم الذين <تصفيق> قالوا قُلْ قَادِ جَاءَكُمْ رُسُلٌ مِنْ قَبْلِ بَيْنِنَا عَظُمَ لَهُمْ قُلْ تُمْ فَإِن كَنْتُمْ كَانَ قَوْمَ ذُكْرِ إِبْرَاهِيمَ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ كَانُوا يُنذِرُونَ عَلَى الْكِتَابِ Zihan nim wa o deخ liج na fa لتوبَ لَ نَّ فيِي أَم وَكُم وَأَ فُوسكُم وَلًَا تَسْمَ النَّ مَِلَينَ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَفُوا أَذَا كَثِيرًا وَإِن تَصْرَفُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ